فشر الأمور محداثاتها وكل محداثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار كيكي سرلا مرفوعات باب المفعول الذي لم يسمى فاعله المفعول الذي لم يسمى فاعله لسلب النس نائب وكسيك عبارتي النائب فاعل هنا نوع علم نحوه ابن مالك رحمه الله وعبارته المختصره او جبرستر بغير نائب فاعل فوتد نائب فاعل يعني همو أحكامي فاعليش أبات أحكام كاني فاعليش أبات نائب فاعل إكي كتل مرفوعان نائب فاعل وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله وأقيم هو مقامه فصار مرفوعا بعد ان كان منصوبا وعمدة بعد ان كان فضله هو الاسم المرفوع المرفوع جاري كتربة نساء الصريح أو المؤول أميش أكريت صريح بيت وأكريت شيش بي, بي مؤول يجب والصريح أو المؤول المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله وقد ضرب زيد ضرب زيد هذا كي زيد هو المضروب لكن من ضربه لم يذكر لم يذكر معه فاعله واقيم هو مقامه يعني نائب فاعل لجاءت فاعل ام ذا احكام كان وردت اريد شلون فاعل مرفوع امش مرفوع دبي بعد ان كان منصوبا شلون كاعد جمله كبينين مثلا مثلا قبلن ضرب زيد عمرا عمر منصوبا ضرب زيد عمرا، فلما كف لابين زيد لابين ألين برب عمرو، هدوء عمرو منصوبشة، فلما كف علكا من لا دع أو شيء مرفوع، فصار مرفوعا بعد أن كان منصوبا. فيشتل ماود ضرب زيد عمرا، ضرب زيد مسنده مسنده إليه بون، هادو كان عمد لكلام ده، مفعول به فضليا يعني الزيادة. ولكنها مجاري في وزنيا ومنا قام زيد المفعول بهنيا فبشر ازان اجنا ضرب زيد عمرا اغن فعلي متعديني ناكد المفعول بهنيا كي نهيلي عندك زالي بشر مفعول به, به شو انفضل ضرب زيد عمرا عمرا شنفضل يا اغنيهين الخيدينيا نعم فضل يا لبرو هميش هميشه في وزنيا لا فعلي لازم في وزنيا قام زيد أما فعل فعل لازم لمتعديج ده في ويسته لو روى مفعول به فضل يع فصار مرفوعا بعد أن كان منصوبا وعمده بعد أن كان فضلا يعني فيشتم مفعول به فضل بو كعمر أبو شو ترك لجملة بعلام يستوت لا عضو يب عمرو أبو بناء فاعل نيد لجملة جملة في فلا يجوز حذفه ولا تقديمه على الفعل نائب فاعل نكريح حزن الفرح وتقديم اجناك لفش اشناخ ربسد شيا اثرك بسارش لكيا ويجب تأنيث الفعل ان كان مؤنثا اجد نائب فاعل كم مؤنث ب دب فعل كي ب التانيث ضربت هند ضربت هند ونمونا بلين ضرب زيد هند ضرب زيد هند بلان زيد لابين أو كذا حرشا تائج لفعلك نبي أبي بلين ضوريبت هندون تائج بينين بو نائب فعلك كنت بفين نائب فعلك شي أكيد فعلك توجيه وأكيد وتحريكي أكيد ضوريبت هندون ونحو إذا زلزلت إذا, إذا زلزلت الأرض ويجب أن لا يلحق الفعل علامة تثنية أو جمع إن كان مثنى أو مجموعا شون يجب أن من خن أن تفعل؟ أبي أحكام يجب أن تفعل جيدا؟ هذا أفعل جيدا؟ الزيداني نال لا الزيداني كيف يكون لفعل هذا نفسك؟ ضرب الزيداني وضرب الزيدوني هذا what? ويسمى أيضا النائب عن الفاعل في أترى المفعول الذي لم يسمى فاعله يعني أن يشاربه أصلك وما يجب أن النائب عن الفاعل إشارية بو أحكامكاني بو يا أنبتلاء النائب عند فاعل إشارة إلى أحكامي نائب الفاعل بو لبرو أحكامي فاعلة وهذه العبارة لابن مالك وهي أحسن همش باش ترى وأخصر كنت ترى لك يجي نائب المفعول الذي لم يسمى فاعله <تصفيق> ويسمى فعله الفعل المبني للمفعول فعل كأكتر فعل نافع فعل المبني المفعول وهروها فيشة قوته الفعل المجهول والفعل الذي لم يسمى فاعله أمسى نعويه أمانة اسماء بفعله أجر مبني المجهول به أجر فعله كماظيبه فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره أما لما بس الثلاثية فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر مع قبل آخره وإن كان مضارعا أقل مضارع ضم أوله وفتح ما قبل آخره نحو ضرب زيد سيكضر ببطة ضريبة أولاك يضم كداوى ما قبل الآخر كسر كداوى زيد ويضرب لمضارع دا أولاك يكتل تضم ما قبل الآخر يكتل تفتح ويضرب زيد فإن كان الماضي مبدوءا بتاء زائدة ضمن أوله وثاني، بلن أجر فعل الماضي كا بتاء دستيكي الدبو دشيا لحرف فعلك داك كحرف زيادة يا بويا فإن كان الماضي مبدوءا بتاء زائدة، بلن أجر تاء زائد, زائد نبو، تاء زائد نمو تاء كذكذ للثلاثة كبو وجيء واز. باء زائده باو نحو تعلم تعلم وتضرب وتضرب فوشر فضرب اوا يا حرف حرفا كائن وثانيه حرف دوم يشبه دائده بوشي لدفع الالتباس لسد بنساء تعلم وتضرب لدفع الالتباس لدفع الالتباس مع بعض أوزان مع بعض أوزان المضارع المبني <تصفيق> للمعلوم أول ما سأليك صرفية لعله التصريف وغانا أكدر وإن كان مبدوءا بهمزة وصل أقرب همزة وصل دس في كلاه ضم أوله وثالثه نحو أن طليقة أن طو كم همزة وصلك سيمشي أكيد ضم أن طليقة واستخرجها واستخرجش أقرب واو خلاه بيعلش استو استخرجها وإن كان الماضي معتل العيني بلام أقرب ماضيك عينه كيشيبو علبو وان كان الماضي معتل العين فلك كسر فائه فتصير عينه ياءا او كتعف عفيه وانيبي كيتشي كيتها كسره بونمنا قايقاليه قال ج لا اصل دا قواله فعل قاوله بالماجيكه ما بالمجرور معتل العين السه لغويه كادروست قوله معتل العين وأمثالي قوليش معتل العين لغيت هذا درستا أتواني بغي قيل بكسر فعشان يا شنك أقر قفكت كده كسر ووكا بي بي يا شنك ووكا شنك ما قبل مكسور بي قاعدين بصر فيها بيته وتي قيل وبيع ولك إشمام الكسرة الضمت إشمام أويك أو كسريك هتا Zammiti ya Kalki Wa huwa khaltu l-kisrati Bi shayin min sawti l-dammati Handi yag la danji zammab li ba-kisra Au kata abita chi Bita ishmam Sajati aboli s-saf Boli b-kila B-kila Asha الضمة وهو خلط الكسرة بشيء من صوت الضمة ولك ضم الفاء أشتعني بقوله، يعني فائك كاليف فاء ما بس فاء الفعل ولك ضم الفاء يعني فاء الفعل فتصير عينه واوا ساكنة نحو قولا وبوع سلغيا قيل وبيع وقول وبوع وقيل you never know anything about it but Lord Surah theだから that's what the雨 he basically said then he said father 무�kl Behavior spoken by the told that's who eles he said the scriptures that's what we قيلة وغيظة لقرآن دانا سريهود بو الشواء هاتوا بكسر واللغي فصحى لغي قريش اما لغي إشمان قيلة وغيظة أقبلين قيلة بو الشواء لغي قيسة يعني زورينا زورينا لقيس بني قيس وبني آسد بو لغي كم لم لغة أماش لغية كفصيح أما قولا وبوعا كبيوت اللغي بني دبير لغي سيام قولا وبوعا لغي بني دبير وبني فقعس بني دبير وبني فقعس أمانش لغي سيام أما أمال دوائي لغي دوام وديت الله لهيته دويا والنائب عن الفاعل على قسمين نائب فاعل جدبشه ظاهر ومضمر فالظاهر نحو اذا قرا القران القران اسمك ظاهره نائب فاعلا ضرب مثل وقضي الامر قتل الخراسون يعرف المجرمون سيكون فعلا كان يقول دا غراب دوري بان لقضيه بهنا بو وقتلش و قتلش هنا بو بلا ظلام يعرف بمضارعي هنا فو شيء فعلا كان دا غوريت و لا كان جسمك ظاهر والمضمر نحو ضربت وضربنا وضربت إلى آخر ما تقدم لكن يبنى الفعل للمفعول يعني ضربتك بضربت. خلينا فعل هذا مثال كان كفين من لمضمر. خلينا فعل كان لجلد أبو جر رأبي بشي أبي بناء الفاعل وينوب عن الفاعل واحد من هن دخشدن ابن بن نائب فاعل كانو شو شواب شدن ابن بن نائب فاعل وينوب عن الفعل يعني يكونون في نواه فاعل يكل الاول المفعول به مفعول به اذا نائب فاعل او مفعول به المفعول به كما تقدم الثاني الظرف ظرف شبه نائب فاعل نحو جلسا امامك جلسا امامك سا امامك ب بناء فاعل لا اصل داخيشه ظرف ما دام فعل كان بوب جلسا جلسا هرشان تصير جلس زيد امامك بوا دياله جلس زيد امامك اجل اعراب ما قبل دام جلس فعل زيد فاعل امامك ظرف ظرف في الزمان عفوا ظرف في المكان كعب صيما رمضان او كتعا مود صام زيد رمضان بفشه بلا مست كم فاعل كانما بجلس امامك وصيما رمضان او كتعا انظر فان رمضان امامك ابن النع فعل الثالث الجار والمجرور الجار بو كاتب هنا مال الجار ومجرور جار ومجرور كاتب حوسيك وراك اش الجار الجار يعني الذي يجر او يك جر جار ومجرور الجار والمجرور نحو ولما سقط في ايديهم في ايديهم في ايديهم, أيديهم جار ومجرور بوب نائب فاعل شي نائب فاعل سقطه الرابع المصدر نحو فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة نفخة مصدرة نفخة مصدرة بوبنا فعل نفخة ولا ينوب غير المفعول به مع وجوده غالبا يعني أقل رستداء مفعول به ذهب مثلا ظرف في مفعول به ذهب جار ومجرور في مفعول به ذهب مصدر ذهب كاميا اكيتنا الفاعل مفعول به بو اصل بو نائب فاعل مفعول به ترى استدى مفعول به هي مصدر شتاء مفعول به هي ظرف شجار جار ومجرور شتاء لو انا كاميا اكيت بعد رزي لو لوانا مفعول به كب كلاشي نائب فاعل با اوانيته بالظرف با هاتشيقة مينو بمنه بوشي تنها مفعول به تشاكا اقل اقل اقل اوانيته بنسال لشبهه بالفاعل تلك كاميان زياد مفعول به زياد اللي ينظر اتشان ظرف مفعول به يان مصدر مفعول به بوشي بلان لسرو شي غالبا شيء ولا ينوب غير المفعول به مع وجوده غالبا فابو في غير الغالب درس عند جاء درس لسر غالبا بن سيجوز يجوز نحو ضرب زيدا فنصب ضرب زيد فنصب يوم الجمعه يوم الجمعه وضرب زيد انجب رفع وضرب زيد يوم الجمعه يوم الجمعه يوم الجمعة يوم, يوم الجمعه اسلم لو ذو مثلك الاسيمه ضرب زيدا زيد مان نا كرده نائب ماذا نا كرده نائب؟ يوم، لسر يوم زميك تن كرده؟ أجل زميك تن كرده نائب دوري بالزيد يوم الجمعة، او كاته يوم الجمعة ايسا نائب فاعله بلان زيد ايش بخوي هر مفعولك ايه وكيش مان وضوري بالزيد، او كاته لسر أصلك For one who wants مفعول به salt, 小金子 with fresh fruits, Reform fully, TO CARE Without informal ornaments, am I Guidelines for kolej Therefore I want to read By day of отп일 Or Otto Trzub We وينصب الثاني نحو اعطي زيد درهما اقر فعلك فعلك متعدي بدون مفعول به ابو اقر فعلك نابر او كاتا مفعول به كم ابيب نائب فاعل ومفعول به دون فكو مفعول به كم ما مري لك الله اكره ابو اعطي زيد درهما ارين اعطي فعله زيد نائب فاعله درهما ارين مفعول به نار المفعول به ثاني يعني أول مفعول به طوح. باب المبتدا والخبر. أستا جوري سيم يا بشي سيم لا مرفوعات المبتدا هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظيه اسمك مرفوع العاري يعني الخالي. يعني عامل لفظي لسر نبت. مرفوع ظلان أعملي لفظية. لسبب أن قال زيدون زيدون مرفوع وشي مرفوع يكتبوا قال كان الله سميعا الله مرفوع اسمه كان يا كشي مرفوع يكتبوا كان وعملي لفظية. بون مررتوا تأك كشي رفعي كدوه يعني بو ب بفعل مرار يا مرة بزيدن زيدين بشي مجرورة بكسرة بلان يعني محمد رسول الله بشي محمد بشي مرفوع عامل لفظينية أوي كابئة العاري عن العوام اللفظية يعني كعامل لفظينية وهر مرفوعي شاء كابو عامل كمعنويها هو الاسم المرفوع هو الاسم المرفوع العاري عن العوام اللفظية وهو قسمان وهو قسمان مبتدا دجورا ظاهر ومضمر أمش اسم ظاهرها واسم مضمر اش فالمضمر انا واخواته التي تقدمت في فصل المضمري او أنا وثمان ابن شي مبتدا والظاهر قسمان مبتدا له خبر ومبتدا له مرفوع سد مسد الخبر الاذا امام بوردي بين متابعان لقلابكر الظاهر قسمان اسم الظاهر أبيت دوب الشواء اسم الظاهر أبيت دوب الشواء مبتدا له خبر يعني مبتدعك خبرها به ومبتدعه شاء خبرينية بمام اسمش مرفوعية <تصفيق> لجاتي خبر دانش استا زيد قائم زيد قائم زيد المبتدا قائم خبر خبر اقائم اقائم الزيداني همزه كام زي استفهام باشا قائم مبتدا است خبري خبر ام مبتداله شويه نالي اقائم الزيداني يا خبر بالام است زيدان اسمك مرفوع بقائم مرفوع بقوه بقائم مرفوع بوال فنك قائم أصل دوّاكو فعلك كاردك يعني دوّا يا جو تلاقي شي يقوم الزيدان، أ يقوم الزيدان. لبروا الزيدان فعل، فاعلي فعل أ قائ قائمة كيا. الزيدان اسم مرفوع. بلان شي سد ما سد الخبر. يعني شو خبرك برك فرك في ويسمى خبر نما به يعني. عثمان اقائم الزيدان قائم مبتدا ما دام اكو فعل ايش لكاد قائم فاعله في فيسه فاعله كفاعل لجمله كش ثوابه شلون كان اگرت سغوتي اقائم الزيدان معناته اوانه تمام ما دام تو او فيش من خبر اسم مرفوع هن عندي اسم فاعل واسم مفعول او انشيكن شيني شيني خبرك بو بروكنه <تصفيق> <تصفيق> الظاهر قسمان مبتدا له خبر ومبتدا ومبتدئك شتيا له مرفوع سد مسد الخبر. فالأول نحو الله ربنا ومحمد رسول الله والثاني هو اسم الفاعل واسم المفعول إذا تقدم عليهما نفي أو استفهام نفي أو استفهام. طلع مرجي هيا. يعني همو جاريك همو جاريك هم علي سد مسد الخبر نايت يعني همو جاريك اسمي شي مرفوع نابته سد مسد الخبر لجاتي خبرك هذا بنشد مرجي أولا نفيش شيوات شي بروات استفهام يعني شي يعني نفي نحو أقائم زيد حشكاتي امد بيني أقائم زيد هم زيك روشتبو يعني هل روشتبو يان نفي روشته او كاته او اسم فاعله يان او اسم مفعوله بخرس رفع لك اي جت عندنا بوردي اقائم زيد است قائم فعلكي بينا بالله اي يقوم زيد اعرابك يقوم زيد فعل وفاعل استنتجت ان زيد يان زيد لانه فاعله كثير يقوم بقرنوبه اصلك يقول بها شيء قائمون زيبهم قائمون بلى مبتدأ إعراب الجملة توابي أنا تواب كابوهم زكام زي استفهامة قائمون مبتدأة آ أو الزيداب ونلدوال قائم ديت أو أو كذي مين لدوال قائم ديت عليكي وفي جملة كا لبراوي قائمون هي يقومة عليك فاعل سد ما سد الخبر يعني شو يعني شوي فرق الدواء شو يعني خبره كيف فرق وما قائم الزيدان او هم ذبو امان نفيا ما وما قائم الزيداني وهل مضروب العمران ايه عمران عمران مثنايه يعني دو عمر دو كزنان عمره بالغ مران يا اخي مشكله ما ده مثنى وهل مضروب العمران يا العمران لا من المصححين العمراني كده أو كاتا تماشى مضروب ما ما دام اسم مضروب ما دام اسم مفعولة فكوا يا بلي يضربو هل يضرب العمران؟ أقول بلي هل يضرب العمران؟ شو إيرابي عمرانه كن؟ ناعف على سخ بينما هل يضرب العمران؟ عمران ناعف عليه. كابو مضروب مبتدا العمران نائب فاعل سد مسد الخبر وما مضروب العمران ما كان ما يناسيه كابو نفي بيان استفهام بيض فاشا نفرمي ولا يكون المبتدا نكرة إلا بمسوغ والمسوغات كثيرة ليلة لسر مسأليق ساكة أصل لمبتدا أبينا كرنبة أصل لمبتدا أبينا كرنبة ممكن مبتدا قصيدة سر أكلي الله ربنا محمد رسول الله بويبا مبتدا خبر أو تلا مبتدا وخبر تكن مبتدا قصيدة سر أكلي لا تيرش أو قصيدة أو تلا الله بشر شيء الله شيء ربنا محمد شيء رسولنا رسول الله بوة خبر ده اي أدري أي أجر نزان راوبيت بيت خبر ده سأل أدري نه كهربا بمعرفة به أصل لمبتدا بمعرفة به ولا يكون المبتدع نكيرة إلا بمسوغ إلا مجر شتيك هاب يعني مسوّق مجيد يعني إجازة هذا هاب أو أناشيك إجازة أدا مبتدع منها ان يتقدم على النشره نفي او استفهام جبران نفي نفيا استفهام برن ثلاث شواه نفيا استماع رجل قائم وهل رجل جالس هسه هل نبويا نعم قلت رجل جالس زيد جالس ابيت بس جالس نادى نشره يعني نادى من نشره فالان اقل نفي يعني استفهام صوتي شيء او كاتا قيديه وقوله تعالى ا اله مع الله شيء كاله همزه كوتت شيء استفهام اله مبتدا مع الله خبر ومنها ان تكون موصوفه اگر نكرا كان استى عبد خير نابت ما دم نشرك وصف كلاواء أو بعرك حكم معرفين لديت ومنها أن تكون مضافة أقل اضافه بخمس صلوات كتبهن الله خمس صلوات لبر إضافة ومنها أن, أن تكون الخبر ضرفا أو جارا ومجرورا مقدمين على النشيرة نحو أجر خبرك تيبن أجر خبرك ضرف بن يعني يعني ضرف بن ين جار ومجرور فيش كوتبن أوقيدني عندك رجل وفي الدار امرأة ونحو قوله تعالى ولدينا مزيد لدينا مزيد ضرفة وعلى أبصارهم غشاوة سغشاوة مبتدعة مزيد مبتدعة امرأة مبتدعة رجل مبتدعة بلان تشي فيش شبه جملة فيش كوتوى الظرفة كان فيش ين جار ومجرور فيش كوتوى. وقد يكون المبتدا مصدرا مؤولا من أن والفعل جاري واشها مبتدأ تيا غير صريحة شون لفاعل؟ شون لنا إفاعل؟ وثمان أكره فاعل نائب فاعل اسم صريح بن أشكره مؤول بن لمبتداء شجاري وهاي مبتداء كان مؤولة صريحني وأن تصوم خير لكم أن تصوم أن حرف نصب مصدرة تصوم فعل مضارع منصوب علامة نصبه هي حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. دوعي أبي أود تأكدي على أبيك أن وما دخلت عليه في تعويض مصدر بوشوا تقديره صيامكم خير لكم يا صومكم خير لكم أي صومكم خير لكم يا أستا بنيما مبتدأك الشعتوة اسمك الصريح شنيه مؤولة يعني أن لجل فعل كذا أنجبون الت مصدر baş nasıl tekrar pasalı